عليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذوا وبلا فكيف تتقون إن Kafatum yemeği, yajalı uldan şibâ,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 تُحصُوهُ فَتَابَعَلَيْكُمْ فَقَرَأُوا مَا تَأَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَلْسَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَأَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ في سبيل الله وآخرون فَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله فَقَرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا الله قرضًا حسنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم